تخيل لك صديق بين اهل يقولون الصدق المخلص الوفي مثل لا غير الغوالي وفي هياسي رفيق صدق لا ما عليه خلاف وصافن في النوايا وقلب حساس صديق مخلص الوافق مثل أغلى الغوالي وفي هيقاسي وفيق صديق الله ما عليه خلاف. وصاف في النوايا وقلب حساسي وصاف وقلب حساسي إذا شاف الخطا ينصح على زينه وفي درب بالأخوة يفجعون ماسي نور لك طريق خير صالح طريق النور يهدي كلها ناس الناس من أخاصك من أخو دنيا عيني بواك تضيق يوم ما احتاج من صديق مخلص الوافد في الأغلى الغوالي وفي هيقاسي رجيد صديق الله ما عليه إخلاق وصاف في النواية وقلب حساسي وصاف تخير لك صديق بين هالناس أصيل طيب بين الناس وأجوادي ترى صعبة في هالوقت تلقى لك صاحب يصون العشر شاري ماهو بياعي ما بياعي قليل بين هالناس من يحب لله ودود لكو يلقى الخير بكافي بعيدا عن مصالح ما لها خر وما تهم المظاهر هم الاخلاقي الاخلاقي لا ما لها ولا ولا تهم المظاهر هم الاخلاقي صدق بين الناس